قاتلوهم يؤذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَحَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ ۗ وَلَمَّا يَعْلَمُوا مَا حَمَلَتْ أَنفُسُهُمْ وَمَا يُوعَظُونَ إِلَّا لِكَيْ لَا يَعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ عِندَ اللَّهِ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين ولا أنفسهم بالكفر أولئك حبقو أعمالهم وفي النارهم خالدون إن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 أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.